بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد بارك أسلم مع أنتي جمعات مع أنتي عسرت حموشت رجب شحنة 413 شوعة هجرية كمون عسران كلتن أبريل شحن عسرت ميلادي كذا بغد سألنا وستازل لنا ختاب مالتيو الدروس المهمة لعامة الأمة ناي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدرس الثاني عشر بتحنا مالتيو نباركس إذا الدرس الثاني عشر شروط الوضوء طبعا وضوء نبع له خبت شروط الصلاة مالتيو فوضوء نازخا نبع له شروط اللو مالتيو سلازيلهم مع أنتي إن شاء الله شروط الوضوء كنوصل. إذا شروط إذا خل جزيء أقدمك تجبروا مالتيو كم تقول لهنا زين سحتم؟ ااا كدم خونات نبلوا مالتي. كدم خونات كدم وضوء نجبروا شروط إذا إن كنا ماله. إذا إن ندحر زين ماله أنا جن وضوءنا هنا صحيح هيكونن اللوم على تي. شذي إن حفزنا كله هنا حتى أبو ثاتنا عدي ثاتنا. كل هنا زي درسي زي سمعنا أبتكبار كنوعه مغنياته بحصر زبالة الشيخ ابن باز نخله هزبي كبت زي حتمو كتابي مالتي بارك شروط الوضوء وهي عشرة كندي خونا خندي خونا الله شباب عسرت يخونا الله الأول الإسلام تقداميتي إسلامنا هذا كافر إن دحركوين وضو جروا ولا يا ترجميبل. وغنت رب سبحانه وتعالى أنتيلو وقدمنا إلى ما ع... إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني تسرح قيام معلتي كم هباء خم منفاسي ولا حنت قيما يبلون مالتي. كمون أبكى لا يا رب سبحانه وتعالى أنتيلو لئن أشركت لا يحبطن عمله ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأ إن أشرك تلا عملك أنت رأى شرك جرك كفر جرك صراحة خل خفرسي يلوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه حاجة أبسلم منها خيتو توحيد زي بقوله أبشرك زلوا وضو جراء يتقمون يو أول مقدم وضوء جبرز عليه مسلم خون الله سلازي هذه تسلم منها أنا ربيك يبللنا كليتي العقل كمون وضوخ قبر زيدلي مالتيو امره كهلو الو زيد الماء انصرنا يا امره مالتيو انت ونياتو اذا حنقول اذا انت دا ايصرحنا اللو بارك الله فيكم ولو ضقرون بدايه يا يجبر زلو مالتي اذا تتسلل السب ربي نقول له مشافيهم كمون حدا سب صح نقولوا اتاوي وساعته خينه ابدي ساعه تزي نتا غون له بارك الله فيكم ابتي حنقولوا من لهسلون كله وضوء غير صحيح ابتي حنقولوا صحتون كله ويكسللن كله ابدي ساعه تزي غن وضوء ته غيرو اتي وضوء وضوءناتو صحيح وي مقبول أي كونن كل كلو قيزيحة دسب نياخ قبر اللو قدمزة وضوء زياء نياخ قبرتو قينوخا أمرو حنقول كلو اللو مالتي دليلنا يزيد من الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم رفع القلم عن ثلاث اتي قلم ملائكة زتصحفوه أجر زنب تلاعي لي كاب ثلاثة تابعتم تعيط قسم الرسول صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق تسلل له ويأمره زي بلوس أبز الساعة تزي كساب حنقول زملسول كساب نبأ أمره زملس تزي أي صحافلني لازم بي ولا أجري له بس خبركنه تخلت شرط مالتي حنقول كهلو النا اللو إدمه حد سب مسموله أمره وذو قبره لهم أنتن يا جرخ قبر مالتي الثالثة التمييز التمييز دماني من فللايم على تي السلماني كل عن جيكانز فرالي خونه اللو زد ماني كل عاق خون يبله كل عوضوتة قبرة نقعلني لكن تي وضو صحيح مقبول زبهل معاسيو مالتيو ناي تكليف سن التكليف مزدبسح فتميز النحر جيروجن انتا دا ما شاء الله فلالي جميرو اممونقو قيقان زخفاء اللون زخفاء اللون لحركة فلالي جميرو ابساعة تزي وضو قبر قال لهو مالاتيو مهناتو اتا حديث ون أقدم التغسكوان رفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يبلغ لما رسول الله سلام ازني اشتهي زي انتا قوان قال لهو مالاتيو كعبي قال لهو كسب عقم الدمزبت كدبيوك انتا قبر قال له. وضو قبره لونه مالتي رابعيتي شرطي النية نية هنقبره لنا مثلا حادث سب وضو قبره إله كون نجميره زي ده هروح كونو نبل صحيح كونو نبل إله حاسيبه أبغى خلوا غاسل زبل عمالتيو أفو جوز قيسه أو خلونا بيفنشو يمكن ساعة الحزات توجينا غنبل زوجان أختي أقعدت إمو، أبغى خلّه ما يأتي ناب فين شو مالتي. قلت أي سبحان الله يبلني زول ليل وما قلت درونا قال، بس مقبول والتلفظ بها مغني نويت أن أتوظّع نياجر اللهو نية الوضوء من أجل الصلاة وينما نويت أن أصلي أزي حدش بدعاء ما لحدش نجاريو مغنياته الرسول صلى الله عليه وسلم نويت أن أصلي له ما يفلت كمون كلهم صحابة كلهم تابعين نويت أن أصلي أيبلو مغنيات رب سبحانه وتعالى يقول اتعلمون الله بدينكم ربدكم كتنغرو ادلكم ولا لله رب سبحانه وتعالى دياناتكم سري انا خمس قبر الله خو اندا بالكم ربديهم كتنغرو ادليهم يبلالو زين ماني نمتى خمس تغبروا مالتي مغنيات ربي ابو شلبناتا قمنا حسب فلتاي مالتي سلازي نابولو بدت كنبلن كلنا وي اذان سمعنا وي اخي لا با لنا بدت كنبلن كلنا نبضوهم كيد كلنا. إذا أخلتي أنا بعلى إذا إني نبلا مالتي. فلازم ياهم نقبر كلنا. بارك الله فيكم. نويت ونويل. يا قبره اللي خلنا خنزارب. إذا أيديلين يبدعه. حدش نجاريو. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خب يبدعه. أتنكى قومنا يوم. أبدين حدش نجار كي تقطو ليلا منا مالتي. خامسا واستصحاب حكمها. بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارة. كم قوين استصحاب حكمها مالد فرضي اموزياخ اما جمر جميل يا جميرك كسام مجرش اخي ودائي زبل اني اخي له اولو اما بقيل ان اقر مشغول انده حب ولا اخو سيعت اللي اقل تغاثرنا نيرنا مخصاب زمتاني ولا خساب سابقتاي انتر كيبن ماخ ودائي ايو ابساعة الزي تاني او ملوت يلا انا اقل مشغول كهون يا بالله افرك قارت ادو انده بلكو يا بالله وذو تغينا استصحاب حكمها مالت، حكم وجوبها، فرضها، واجب، فرض سلسو كان كاما جمّرها جمّيرا، كبقوا رساء يبلّي، إليخ جمّرها اللّنّي. أما دحان، أفدق معتوا يزول لغو حقو حين لغو، ما تسعى لغوين لغو، ويدويل اللّي أعلموني، كسب زركبان نقل دحان شاشتكب، من تركبان لا تسبق، وإلا يبقوا رساء. إذن تغينا زا وذو زياء صحيحة كونت، بل إنما بارك الله فيكم، إثنين ياسي خساب زود آني الكَخت نيت على كَقُود أَلَنْ نَخْتِبُ لَهَا كَمَا لَتِ أمَمُنْ يا شباب؟ طيب سادساً شادي شيء انقطاع موجب الوضوء وضوء نخن قبر زقَدُ دونا نَجَرَتِ إِذْ يُمْكُوَ قلقل هو يا اكرمكم والله شنت ماي حدثا كي تطهروا خلو كي تصيروا خلو ترتم دابا خلو وضوء غبره بولو مغنياته تجيني وضوء زجدد لنا نغير اول توك بلال سود مطهره مالتي قلقلها وديها وضوء تقبر مالتي إلا الا حدث إذا حممته أخوينو خم عاطرة شنتي سلسل بول نبلو مالتي حجون شاق من الباسك وطوصي مالتي أبزيسا عاتي الزقن انتها يقبر مالتيو يدرزو يحبو سنتي عاطرة شنت مالتيو أكرمكم الله بدو حرزي انتها يتصبه دخول الوقت وقت الصلاة آذان مستآذانة وقت سناي الصلاة مسأته ووضي يقبر بدو حرزيو تب تب زبل شنتي يخون كالك ألقن ابذساعات زي بارك الله فيكم صغلي يسجد مالتي وزي بحمام سلاز خنا والا نتي وضوء زجددنا قد نغر قدم تطاو كبل الله السد ما كم مثلا كل كل زي تطوك كله زي تاع مالتي سابعا الاستنجاء او الاستجمار قبله قدم وضوء مقبرنا استنجاء واستجمار كنقبرا لنا استنجاة زبا نحفرتنا خنا تسري مالتي بمي بمي تقولون انت اي يا شباب استنجاة نبلو انت لا، بامنو قوينو دمان تاي نبلو استجمار نبلو وخالتين قناعاتين مالتي بمي قير كاخت حساب تغيل بامني ويدماني بمن دي القير كاون كدر استغيل تجبنا تدمني كلتيه ندحر أمالي كايو مالتيو، بتي دريس كاب بماي كتحسب انقول لكن كابتي إمني زيادة كنتو كملو زقباء مالتيو، إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرن تبل ناب أهل قباء وردة السمكاني كل كالكو خدو خلوه خل جيز ما ماي حتى أبو سلزنبرو أبو جسع عزي ربي سبحانه وتعالى نئدوهم مالاتي وطرياتي لونئدوهم زيادة مايت الترقبو مايكن تكم كمؤون بإمني يكون بمندلون بورقة بقوع مخانو مالتي شاموناي طهورياتي ما وإباحاتيه التمايت توريك أخونا اللو مغنياتو نجس إنو جي بعلو مالتي نبعلو زيتات أهرة نعخا خميقير يخطه ركا إذا ما يزيق أن تقول أنه المقدم طاهر كخوون أنه أبرسيوون وإباحة مقايني فقود كخوون أنه مثلا إذا ما يزيق بعمل توسد ويبصر كتوسد يقول يبلون ما لتي ما يتساينو تباهلو حد السب قروان ما يديو جريكان ما يرقبو أبعا خوالون أي سبع سبسي هو هدمو المهم قولوا قبره لنا مالتي عبد ساعه تزي لا ابتدى ماينات كارخ يبقى صبو ماي اذا ساء نستنج نقا غير تيمم طرحي زكبر مالتي عبد ساعه تزي كاب بتسرق الماين غير وضو زكبر تيمم كبر يغبا مالتي مغنياته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تشعيتي إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة نب قربتنا ما ينخيب تسحزق الكلونا جرات كابزيون يوم كن لنا إذا ما يجي نب قربتنا نخيب تسحزق الكلونا جرات مثلا كم أزمالتو نا نايوالد مالتي أبز ساعات يجي وذو قبري بل إن حد يسب ويا حنت وقال مثلا أزمالتو الجرالا نخض صبغ لامالتي أبز ساعات بارك الله فيكم وذو أيت مغنيات وضوء ده كحجي ناتصفرخيت مايعاتون الله انا نبلا بانما وضوء تغبرت دنيا اذا ازمال توزيع حتى العلل لوه مالتي انسو مسلا جسن صفرخ رخ بويه دي قربتنا كلو كنروح كمون مثلا كلنا ناب, ك... ناب قربتنا نماي كم زي بس يحزو ببره كمو نايشي مثلا شمعه نبرت كل لاحظنا نايشي معناتي بالنا ابز ساعات تزي كي حققنايو نزناي شمعه ما يكحلف اي كليني سلازو خونا نجر ما ناب قربتنا ماي. كم زي زخ نرحق الدبا مالتي عصرت ما ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. ودخول وقت الصلاة ما لتيو صلاة وقت نعتقت آت الله. إذا جن منيو في حق من حدثه دائم. أتي وضو زفر سل بقتص علي انتحر كيلو زقاط مزول حدث ما زقاط ما لتي. الزقاط كله جيزه أتسى شو أنتم تبتبل حي مسل زقنة رب سلمنا النعم رب شاف يوم نخله عبد الساعة تزي وضخ جبرائيل إلّا معس جبر ما تيوب وقت صلاة مسعتوا جيزه ناي صلاة مسعتوا شو عقل أسرى يعبدونه بسرى أسرى وضو يجبر لكن قد مي صلاة ندحر قد مي وقت ناي صلاة ندحر كونو جن أبزه ساعات تزيد تنجلسون، توضون فريسل لهم على تي، فلازم تأخذ سبعل لهم على تي، تي وقتناي صلاة نخأتو كسبع اللو مالتيو، فلازم زين عسر تزيئة حدرة حفزنا، كارزيئة زين عسر تزيئة أبتغبار كنوعا مخرياتو زين كين ما لنا وضونا صحيح كخون، سلازي كيل هذا رأس شرط عسر تزيئة غلا تعلمنا بتكبارنا وعلم رب وفقنا نقول لهنا ربي هذا يهابنا نابلكوم أبزيز ربي عسو اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته